فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعة وأبصارا وخطم على قلوبكم وخطم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به أَوْلَىٰٓ وَظَرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُنَّ يَصْلِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُمَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ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 لا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ولا اقول لكم اني ملك ان تتبعوا الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تفكرون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 وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتقودهم فتكون من الظالمين